فها أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإذ آلستم فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فَلْيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِ الْأَمْوَالَ لَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى لِلَّهِ حَسِيبًا لِلرَّجالِ نَصِيبٌ مِنَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَضُونَ وَلِلنسائِ نَصِيبٌ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 فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركتو من خلفهم ذرية ضعفا فخافوا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين يأكلون أموال اليتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِثْلُ نَصِيبِ الذَّكَرِ وَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلِأُمِّهِ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ السُّدُسُ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ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 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما ترككم إن لم يكن لكم ولد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 بها أو ديد غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات من تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعذ حدوده يدخله نارا, يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهي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 حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وَالَّذَانِ يَأْتِيَا لِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إن الله كان توابا رحيما إن التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب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 ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من النساء الا ما قلدت انه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا حرمت عليكم ام أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضع وأمهاتكم التي أربعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائبعكم اللاتي في حجوركم وربائبعكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فئن لم تكونوا دخلتم فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَسَلَفْ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 ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصينا غير مسافحين، فما استمتعتم به منهم نفاثهن أجورهن فريضة.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 ملكت فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإثم أهلهم وَآتُوهُم أُجُورَهُنَّ وَآتُوهُم أُجُورَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ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 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدَوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُفْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَمَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا ولله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 وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت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 واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مفقال ذره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 يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم مسكرون حتى تعلموا ما تقولون وانا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد من من الغائط أو لا مستموا النساء, مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا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 يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِيَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا من الذين هادو يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعطينا وسمع غير مسمع وسمع غير مسمعين ورعنا لين في ألسنتهم في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأقعنا وسمع وظرنا لكان خير لهم وأقوى ولاك إلا عنهم الله بكفرهم، ولاك إلا عنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم وصدق لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها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 وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد افْتَرَى إثْمًا عَظِيمًا أَلَم تَرَ إلَّا الَّذينَ يُزَكِّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُغْلَمُ نَفْتِيلًا انظر كيف يفترون عن الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟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 نزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عن كصدودا فكيف إذا أصابتهم نصيبتهم بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاء يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يَعْلَمُ الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعرضهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليُقابِ إِذن الله ولو أنهم يظلموا إن أنفسهم جاءوا كفَسَّفوا الله وَسَتَغْفَرَ لَهُم الرسول وَسَتَغْفَرَ لَهُم الرسول نَوْجَدُ الله تَوَابَ الرَّحِيمَ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم مما قضيت ويسلموا تسليما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 وَإِذَا لَأَتِينَا هُمْ مِلَّدٌ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَهَدَينَا هُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ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 وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَأَبِ اللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيرًا وَيَقُولُونَ قَاعَه فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّطْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ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 فَإِن تَوَلّوا فَخُذُوهُمْ وَقُتْلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَافِرَ أو جاءوكم حصر الصدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم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 فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث فقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 فإن كان من قوم عجو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة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 فَلْيُصَنُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّنَّ الَّذِينَ كَثُرُوا أَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِينُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَتًا وَاحِدَةً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 إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَيْكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 وكان الله بما يعملون محيطا هانتم ها هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم يكون عليهم وَكِيلًا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 وَمَن يُشَاطِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مصيرا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 هُمْ وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلْيُبَدِّلْ كُنْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَ لَهُمْ وَلَا أَمْرَ لَهُمْ خَلْقَ اللَّهِ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وَعْدَ الله حقا ومن أصدق من الله قيلا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 ذكر أو أوثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون ناقرا ومن أحسن دينا من من أسلم وجهه لله وهو محسن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 ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم وما يتلى عليكم في الكتاب فيتمن النساء التي لا تؤتونهن أَلَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُونِ الْيَتَامَا بِالْقِسْطُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا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 أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن وَإِن تَلُؤَ أَوْ تُعْرِضُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نُزِلَ عَلَى رَسُولِهِ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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ زَدَّوا كُفْرًا ثُمَّ زَدَّوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَأْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عنده العزة فإن العزة لله جميل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 مذذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل اللَّهُ يضلل تَجِدَ لَهُ تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من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 فَإِنَّ فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله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 ثُمَّ اتَّخَذَ عِجْلًا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ الْمُبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى السَّلْطَانَ مُبِينًا وَرَفَعْنَا ثَوْقَهُمْ قُرَبِ مِيثاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ دُخُولُ الْبَابِ سُجَّدُوا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ الْأَنْبِيَاءَ يا ابي غير حق وقولهم قلوبنا غلظ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن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 وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا دَرَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا يُؤْمِنُونَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَةً أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرَةٌ وَأَخْرَهِمْ الْرِّبَا وَقَدْ نُهُ عَنْهُ وَأَكْلُهُمْ أَمْوَالٌ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 وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّكُمْ بَعْدَ الرُّسُلِ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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوُفِّيهِم أجرهم ويزِيدُهم من فضله، وأما الذين استكثروا واستكبروا فيُعذِّرُهم عَذَابًا أليماً وَلَا يجدون لهم ولا يجدون لهم لَيْسَ لِي وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنذَرْتُكُم مِّن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 إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فَلَهَا لص ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك